أو خيراتك كل ما ذل تباكيا فإلى متى ستقض لتبك يا شاكية أطيب نفسا أنتثير مدامع مثل النوايح أنتحب نسواسي أتظن أن فالمجد صار فصائدا وأمانيا قلبي ربك هل تريد نصيحتي إني سألتك فاستمعي لسؤالي أو ليس موتيا في حياتي مرة لما لا يكون ختامها ستشهادية لما سمت نفس الشهيد مطالبا أعلى الإله له المكانة عالية في جوف طير في الجنان محلقا ومغردا فوق القصور وشادية مع أصفياء الخلق في فردوسها والانبياء وصحبهم جيرانيا وارى اله العالمين كما يرى بدر التمام على المشارف باديا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 فرحة ومن القيامة ناجية ومتوجا تاج الوقار وشافعا في ذي القرابة قاسيا أو دانية والحور ترقب في اشتياق مقدميا طلعة فيها الدواء لدانية طرف تجعلنا نحن جارح سكر الجمال بلحظها نحن لما رأت عينا ينحى نحن سكنت لذا نحن لحظها نحن قسماتها ألو الثمار ينال فغري جانية فاقت خيال الماد حين لوصفها صوب الجمال على الجمال